مالش نيب كي بد معليلو مالش فن حبيبي صحي من الدمو مال قلبي الهب من النوم شهر ما مال حبيبي ما قصت وجود مال عقلي يا ربي من جوار حيطة مال حبيبي ما ضرتو وجود مالجسم حبيبي ما استقروه مالجسم عيطي على الهواء الحضار حبيبي لهواي ما يطر مالجسم عيطي أصفار ملجسم حبيبي ما ضغط مال من قسم قلبي بالسيوف وشبا حز عقلي ورمادتي بلا جو ملجفني يبدي بالدم علي الور ملجفن حبيبي صاحب مالك صحي من صحي من من بعدنا. مال بحوني من شدت مال من هزه وما غربت من بعد من بسبب ليفني من حسن البحار بسبب ليفني بسبب ليفني بس لي بس من حسن البحار ملك نامي في عشق الحسن طوال ما السهر عيوني عن شفقه لازن وسط الضمير لازال مال سلواني من نار الفراق زايد مال جمري وقد وسط الضلوع مال مالطيري شباك الميله حاصر ما البطري غايب هذا شحال ما ظهر ما الفجر ويزيد في الطبول ما البرقي ورعودي كيزم بجوع ما الهبي شعلت داخل الطلول ما الكبني يبكي بالدمعه مالت من حبيب صاحي من الدموع عمل قلبي حبيب في جد حداد ما قلبي حديد في يد الحداد دون الصبر يصيح في بايح لهذا نا القلب يسير في الطريق حلوا عد شن من عد شو لا تؤي نا بس يسير بسناس والكيا نا القلب يسير بنسالك يا نبال بلا طبيب انسال على الحب يا من يضره ما يعلمش بحالي اللي كريم وحده رقيب على قلبي هو احكي بواحده يا سيدي كيف رد وعدو؟ لحنانا في من قلب حبيب جامع. أرضي تذبح كامولي إني ملوك عبدو. لازم عليا نودي في المكتوب شيء وعد. صلت علي يا حبب العيون وشطار، قد غصني يا سلمي يا سف الفروة سوال فزادوني في المحار وين ما صليت ونصلي بلا خشور ما الملك قلبي بسجور وشطار. عاز عقلي ورمادتي بالاغذور نلجبني بكيب دمالين وزعى ما سمنا حبيبي ما سمنا حبيبي شعر مضمون لمن نشتكي بلي عدسي في, لي في زي ما تري منه جرحان جرحان لمن نشتكي بلي رايح لمنش تجيب القرايح والتجمعات وغيام البين في ضميري ما يصحى لمن تجيب يكون فهم من الفصان يعدرني وليلوم في شمس الضوحة ناديلو في مصرات بتي بالفرحات نهدلو في نديل في المصادة دفي